ونقروا في الأرحام ما نشاء إلى أَجَلٍ مسمم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 ان يعطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقوه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يدك ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس يعبد الله على حرف فإن أصابه خير لطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين من دون الله ما لا يضره وما لا ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضربه أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير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 من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير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 أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والنجوم والجبال والشجر والذواب وكثير من النعم كَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ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 مقامع من حديداً كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن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 ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادر ومن يرد فيه بالحاد بظلم نثقه من عذاب اليم وَإِذْ بوانا لابراهيم مكان البيت أَلَّا لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يَأْتِينَ من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة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 وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ عُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيقا ذلك ومن يعظم شعائر الله فَإِنَّهَا من تقوى القلوب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 فَلَهُ أَسْلِمُ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ والبُدَنَ جَعَلَهُ لَكُم مِن سَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ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 لَيَنَالَنَّ اللَّهُ لُحُومَهَا وَدِمَاءَهَا وَلَا تَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ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 وَقَوْمَ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمَ لُوطٍ وَأَصْحَابَ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ لَكُمُ الْكِتَابُ فكاين من قريه اهلكناها وهي ظالمه فهي خاويه على عروسها وهي ظالمة فهي خاوية على وبئر معطله وقصر مشيد افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب وعقلون بها أو آذان يسمعون بها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 الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في اياتنا معاجزين اولئك اصحاب الجحيم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 وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الوازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَن عَقَدَ عَهْدًا مِّثْلَ مَا عَقَدَهُ ثُمَّ آبَغَى عَلَيْهِ لَا يَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ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 وعلى الأرض إلا بإذنه إن الله بناس لراو ف الرحيم وهو الذي يحييكم ثم يميتكم ثم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 وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون